بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدة وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن ك كادح إلى رَبِّكَ كدح فملاقي فأما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسرى ويلقرب إلى أهله مسرورا وأما من أُتي كتابه وراء ظهره 121. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا 122. إنه كان في أهله مسرورا 123. إنه ظن أن لن يحور 124. إن ربه كان به بصيرا فلا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 121. فبشرهم بعذاب أليم 122. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون